الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة في متى الغاية والتقريب بالقاضي أبي شباع رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال رحمه الله فصل ويجوز المسافر قصل الصلاة الوضاعية بأربعة شرائط أن يكون سفره في غير معصية وأن, وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخا وأن يكون مؤديا للصلاة الغزائية وأن وي... وأن ينوي القصرة مع الإحرام ويقول المسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيه ما شاء ويقول الحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما في الشهر هذا زيادة عن يوم لا اتم المقيم المسافر أن وعلى الولاياته وعلى الله يحتمنا بمقيم هذا هذا بيديه قال الله تعالى قصر ويجو المسافر قصر سلاة المضايعين يتنب الهرب 12 القصر نحنه 5 سرائة خمس سرائة وعلى الله فماذا الرماء في القصر؟ فانكمون على أن القصر كنه كن. أن إذا صلى في السفر أربعا صحفة صلى ولكنه في الأبنى فبعض الرماء لأن القصر راشق فقال بعضهم أنه لو صلى في بيعية السفر العيد وبعض من قال يؤيد ما دامت الوقت وبعض من قال يؤيد ولو افترض وذليل القصر الكتاب والسنة قال الله عز وجل وإذا ورقتم في العرض خلص عليكم جناح أشان تقصوه من الصلاة لنفقتم في يكسنكم الذين ينتفر المقصود الضرب الأرض هنا استفر وذليل القصر قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الأخوال الصحابي قُلَرْتُ الصلاة ورقعتين فَوَكَلَّرْتُ السَّفَرُ وَزِيلَةُ وَمَحَرْتُ الصلاة يقول ورقعتين ثم زِيلَ السُّحَرَتُ بِالِبِنَ سْعُولَ عَرْضِ اللَّهَ قال صليتُ مع رسول الله عليه وسلم رقعتين ورقعتين ومع أبي بكر ورقعتين ومع عمر رقعتين قال ابن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر من بكر وعمر عمر وكان نخذون والعصر وتعتين من تأمين إذن القصر سنة عن النبي عليه السلام مختلف ولا نعلم عليها مسحيح لأنه عليه السلام أتم مسحرات في السفر ولو مرة عليه السلام بعيشة دينية خاصاً ومناسباً لذلك أنا في المقارنة قال صلى الله عليه وسلم السفر الطعات من العذاب يمنع رحلته طعاماً هو مشقة السفر فيه مشقة والمشقة تجذب التيسير كان مناسباً جدا أن يكون قصر مغايرية الظهر والعصر والريشاء بل إن أَسْمِنَّا الْغَاطِبَةِ أُجْرَتْ في الصفر من قول العلماء عَدَى رَغِيبَةِ لأن عمر كان يقول لو كنت مُتنَثِنًا لأَتْنَغَتْ راح حصلت من ناقرة كنت مُتنَثِنًا من قول العلماء والنبي عليه السلام لم يعدد عنه أنه كان يصلي في الصفر من الْغَاطِبَةِ إن جلسوا هناك فجروا، ثم هبأ الله لنا النبي وما لا بواريه وليه أن صلاة السنة في السيارة لا يشرع إلا في سفر بكرة، لا يجوز أن يعيسد ليست سفر وصل في السيارة، لأن هذا من السنة ما لا في السنة، ولم يلحق أحداً أن النبي عليه السلام. كان مصنّي من نبيحة على الحضر كان يصنّي الوتر على هذا أينما كنت نبيح إذا جاء صلحة خريطة من ذلك الإنسان في السيارة لا يحكم في, في سيارة السيارة وفي السيارة أجر أو السيارة السيارة يريد وقت مع الآخر السيارة لأنه يطلّي على حالة السيارة في فيها صنع صلاحة في وقال الله تعالى بأرض عائشة راضيطة أن يكون سفرون في غير معصية وهذا قول الشكرية بالقل يكون هنا ويشترك السفر أن لا يكون مساقرا سفرا معصية جميعا وبعض علماء تشترك أن يكون ليه بدا وأن القصر لا يكون في المباعي السفر المباعي الوحيد للحج والعمره والغزر فقط بصواه ان اي سفر تقشح حتى ولو كان سفر معصير في العصر روما قال الغزر والحج والعمر اللهبه قال في السفر بالباد وهذا يقل السفر بالباد السعي على قال كل سفر إلا سفر المعصير على خلال كمهور والصول إن شاء الله أن كل يسفر وكسوفيه السلام يعنون قولي صلى الله عليه وسلم في خلال سبحانه وتعالى وإذا ربكم في خلال. وإذا ربكم في الأرض فليس عليكم خلال خلال من خلال سبحانه أما قولي سبحانه إن كنتم أن من دينا كفر فهذا الشخص سأل على ربانه وتعالى تكون مسافته سكة عشرة بصفة وعند الحنابلة أربعة عشرة بصفة وهي مسافة يوم وليل بالأبل محمد، وشيخ الإسلام المتلمية خضر المجرات يرى أن مفلقة السطر تحصل فيه ولا يتقيت المسافة بل كل ما يطلق عليه بسطرة في, في عرف الناس وترفص فيه برقص من قصر بسطرة فيها ومن التفتر في رمضان غير هذا مجرد واللمة الجامعة للئاسة جماعة الشيخ برازر أماما في مجالة على الحكومية يقولون بأن قصر مسافته الثمانيون كم، فيما سنة وهذا يقول في الأمور هالعلم وهو الحسن واختار وأما يجعله الإقامة في مكانه فإذا ماذا يقصد على أنه يقصد الصلاة ويجعله انتقام أربعة أيام فترة فإنه يقصد الصلاة من أجل السلام أما في أجماء السفر رهاب الأيام في نوم يتجنوا السفر أعفق إما يأسه أما إذا نزل مكانه ونوى إقامة فيه أربعة أيام فيما أكثر في نوم يتجنوا على حول فيه مالبعض ولما تسعة عشر يوما سبعة عشر يوما ولكن أحوص الأطوال مؤخذ لها أربعة أيام في بعض العلماء إنه أجل كلمية فرقم الله وفقوا على ذلك ابن الحلمية رحمه الله أن الإنسان إما مقيم القوم بسف وليس ما يشير اسم العقامة أم عقامة لابن ينبول عليكم من كانت سعودية لمدة المنجلاتنا وعقام ولو سنين أي من هو يترصف هذا قولنا قولنا قولنا وضعينا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انه اذا ولو يصير في في على صفحه خدميه قلت صار كل شيء الله عليك الله خيرا لو لو لو لو اقل من هذه المدة يعني لو لو يكون يومين هذه لا تصلح فيها ولا ولا هنا وهل ارصد الاشياء قبل وقتها كما كما حين مع المرض هل يخلي وقت ما ويكون قد فات الوقت أنا وقاليه وأنا ودخل وقت الشهاء. لا تبقي مئة سنة فيها، ثلاثة وأربعين. يعني لو صل المغرب بعد ومساء، وليام صل الشهاء، ألا وهو صل لو لسه ما يقينش، أوه لسه. المصل مش هذا وقت خليه حاضر في آخرية، حاضر، يصرف حاضره. هذا وقت السفر. هذا المثل هذا في معانيه، بس قط مهما شقت حتى لو مع ذلك ولذلك يفصل سفر يفصل سفر يعني من هنا مسافة مئة خمسين كيلو راح نجتمع على كيلو هنا قال الله تعالى وان يكون موقيا للصلاه الوعيه وان ينحصر مع الطعام هذا اول الشرط يكون المذير الصلات الوعيه يعني ان القصر وقت الصلات الوعيه في طقس فيؤخر الفجر ولا المغرب كل ما مع الحرارة. هذا مع جهدير بشكل يعني انه نعم هذه لا يعني لو جاء ينتوي القصر ينتوي القصر قال الله تعالى ويعدد المسافر ان يجمع بين القضي والحصر وبين المرين والاشياء ورسطة بين المشاك كله شكنا نعم القدر دول اربعة مش نعم ونصقا بعدها مثلا أربعة ويجب المساعد أن يجمع بين الضغر والأصل ومن المغرب والإشاء في وقت عمي المشاكل وأيهما أفضل؟ أيهما هل يجمع جمع تقديم و جمع تأخير؟ قال شيخونا والأفضل الأفضل الأفضل الأفضل من جو منها؟ ولا يقول ولا ومساعدة تعاوذ معنا وأيضا لو معه يبقى يلتزن من الهداء عاوزين يجمعه متأكيد خلص ماذا مع أنا استنى على أنتم معك وأنا عاوزين مجالك في سنة حسن قال المجيس كورم عليك السنة ما من في أستطيع السفر لأن عليه أن أحدهم فيه يستحوض عليهم أشهد ليه يتأمنوا؟ سلامي أستطيع ستاة حسن ستاة ولكن في الحضر ما عشان اصلا فيه ذلك الان فقد هذا الامير القديم من جمعات الجمعات قارب دولات الامارة في الحضر هذا الكلام ببنون على ستاة الامير الموجود والحاج قال انه ليس له الولاية ليس له الامرة فلا ان استاذ وكل يختار من يروا على حسب ما يرى ومتى يترخص مخص السفر اذا جاء يفار قبلها اول مفارقة الثلاث يبدأ يترخص مخص اما قبل المفارقة بلده انه لا يقصد في بيته ولا قبل المفارقة بلده لا يقصد في السفر وانه يبدأ يترخص السفر عند مفارقة النصر من خلد الكلمة. آخرنا بين سعر مقصود من اسمه، سعرنا اسمنا. آخر المجد. آخر السكن من المساعدة السكن تلك. لابد يطلقها بالخصر. فكذلك يبدأ لأ يأخذ احكام المقيم من اول خلق. ولذلك العلماء كانوا كل الجوارات الخاصة في الخلق. انزي جليد جليد. جليد. دي هي بيقولوا ده النقطه الاول غير شيء فضل والله في جواز قد الصلاه من الرياض للفر. المسافه كانت 180 فلما انتبهت مسافه المدينه من جهة والرياض من جهة وقلت المسافة على 80 وصار على نهايه هذه السوره احنا لا يشرح في اي اي اي اي اي اي اي انا شو؟ انا عايز اروح انا عاوز يتم في رخصه اخو دي خلاص خلاص ماشي هو لازم اطلب تصريح خاص للمسافر المعلومات كانوا فيه لا أصل اللي انقص الاول او تعالوا معامل احكام المسافر طب لو تجاوزت اخر حيطان المدينه دي ايه كل وقت أن الخائر في الـ 18 كيلو في مش 18 كيلو ليس مقرأة شمقائمة كل 18 كيلو مش مخصومة لأنك ما زلت الاخر من أجل وإذا لو أنك في إقتارك الخائر وعنة جاء ودخلت أولها وأنا بيقصي لعنى 18 كيلو فإنك أول ما يدر مطلوبة الخائرات فعمل أحكام مخيم قالوا أنك من هذا المسأل فهذا المسأل خارج الله تعالى إذا لا صح أن تخصر هنا مسافر صلى الله عليه وسلم لا صح أن هنا لأنه قد يخصر لك عارض خلق السعر وما تعلم بها المسألة هل لك محمد الله تعالى والإنسان محنوش إذا كان المطار خارج بلد إذا كان المطار خارج بلد تمام؟ يعني مطار مثلا خارج الضياظ صح؟ ففي المطار، هذا علي وقت الصلاة وصل الظهر والعصر المطار، يتجه وينقصه، يقصه المسافر، يقصه وإذا إذا وصل الظهر هنا، في المطار تغير وجه، ثم صار في, في, في ورجعت ورجع إلى جهة بلده وهو يصلي الحصص. قد تأخذ الطائرة لقاء، وكان بسورة من زي لزيت قد تأخذ على المهلة في الجوة. هل هو هنا يصليه يكيب من الصلاة ولا يخصر السلام ليوشك يكيب ولا يخصر لا يخصر لأنه لم لم يخصر رجوعه لا يخصر وإنه مسافر ومر مرورا من الجوة ولا يخصر إذن يوجد مثل النساء وإنت مثل وقت قرأ وبلغت النساء المشيلين تمام روح على القاهره المشيلين بلا بس تقول ايه ليه بنعدي بقى على على راس عدنا من فوق كده فلو انا في سياره راح وراح محمد صلى الله عليه وسلم مر من المدنه دي هذا الموضوع ليس موضوع بكاري وكذا بكاري في الاردن وهم ثابت مرة بترسب الفهد ورجع إلى الاسكندرية مرة على الستة هذا لا وما زال لا حكى. نعم. حتى لو في الصدق. نعم. حتى لو فينا. لا لا ده لأنه مرة عليه ولا يسولف الشيخ ابن ما في قول آخر يحول إنه يقصد قبل أن يسافر في قول ضعيف. ضعيف. في قول ضعيف ولا يصل. نعم. أنا الآن ممكن واحد من ثلاثة. نعم وريدو أن يأتي إعلى أو نعم فأيقوله الآن خلنا خلونه نعم وليأتو أنه في مجرد ثم هذا القول سيانه معاي... لا نعم لا إسم إذا بدأ له بعد نا. لكن هذا ليس نظري ليس نظري سيكون ما يقول إنساني يبدأ يترقب من روحة السفر إذا جاء وتقادل كيف من بلاجه وليس موصول بالكيف أن يكون بطلية بطولة لو كانوا بعض الناس يأخذونا مساكنها فيه وكان فيها وبعض في الناس يأخذونا مساكنها وكان من الحياة ما يازم تكون المبالد مساكن جمعت الشطي بلوكسيا ويجود بالحاضر في المغرب أن يجمع بينهما في وقت أوليهما، ويجود بالحاضر في المغرب يعني غير مساف، أن يجمع بينهما يعني طور العصر أو المغرب والشام في وقت أوليهما يعني جمع تقسيم جمع كل مقار، وقد فاز عنوين في المغرب الذي يبيع القصر الذي يبيع الجمع، يجمع بلا قصر. عن الصندق الرعية الرعية ولكن هل يتنفل بينهما؟ لذلك أن رسول عليه السلام لما جمع صلمنا وإنما صلى بأذان الله وإحامتي يكون بنفسه فهذا هو الأنسب بهذه الدرس بكتل نظري وبالعلم ومن جاءة الترهيز لذلك على أنه عليه السلام سنفعل بين صلاتين مجموعة مواقع و يجوز تنازل مع كل مطر الذي فيه يترخص في الجنة فقال بعض العلم لذا يبدل الظاهرة الأرضي لأنه يترخص بعضهم لا أود من الوحيد والمعتقد أنه متى كانت هناك المشبقة فإنه يترخص بذلك ويجمع يجمع. ترخص. كان مهمة لهم قد أنه صنّوا في بيوتهم بل بحيّ على في بيوت صنّوا في إذا كان المطر مثل ما عليك السيارة مثل طريق مسافنة وفي مطر بلنزل. لا مشاك لكن شخص كان حانا يشكي بيات طيبيني ولا سيارة تانيّم ولا استقلت المرسل وقد يخّع أولوبتها يطلقون أنه يصنّوا في بل. ومن جاء من المسجد يردى وانيهم دون القوة في وقت الإحلامة أو المغرب والأشياء في الوقت وهذا الشيء محتاجه في غيال من المسجد وصماحته قال ناودين في أداء عليه السلام ركب عن ديه في السماء وما في دخال حديث من عباس راو مالكم في المحطة جمع رسول الله يسلم بالمهينة من غير خوف ولا مطر أراد أن الوحيد يجعون لكن هذا العلم في لن نحصول رسول المحطة هيك يا جمع من غير خوف ولا مطر فعض المطنع كان من مرض على توجيه والقول الثاني هو الأوجة شير الشيخ مباسد الله هو أنه جمع جمعاً سورياً وهذا جاء في الولاد من المسلم وعليه يحمل ما جاء في السريح المسلم من المعباد أنه جمعاً خوفاً غير خوفاً ولا خوفاً أنه محمول على الجمع الصورياً أصوراً أن يؤثر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر بأول وحده فالنازع كذلك الشيء تأجب ولا وحده هذا الجمع كان الجنب اللي جمع مفتوحي للمجنة الانجمع بين السلاكين وهي رضي شعر وقوله اراد ان ايوحاد يجي امه يعني انه السلام فعل احضر المدينة المرضى اراد ان ايوحاد امه تصل وشرائط وجوب لجمعة سبعة أشياء الإسلام والفردية والبلوه والعقل والذكورة والصحة والاستقال وشرائط فعلها ثلاثة أن تكون البلد مصراً أن تكون البلد مصراً أو قريةً وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة أن يكون الوقت راقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت الظهر وفرائضها ثلاثة أشياء خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما وأن تصلى ركعتين في جماعة وهيئاتها أربع الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والطيب ويستحب وأخذ الظفر والطيب بضنها طبعاً ويستحب الإنصات في حال الخطبة ومن دخل والإمام يغتضو صلا ركعتين خفيفتين ثم يجلس هذا الله تعالى فصل وشرائطه في سبعة الأشياء صلا الجمعة ذكر الله عز وجل سورة الكتابي كان لها بسم سورة الناس وقد رد الرماعه في سورة الجمعة هل هي علوة على القبري هم هي خلاف المسلم وهذا الاخلاف المسلم أدى إلى اختلاف في عدة المسلم منها منها الجمع ومن قال أن الجمعة صلاة المستقبلة قال لا النَّوَمَعَ مَعَ الْعَصْرِ ومن قال عنها عوض عن صلاة القهر قال أنه يجوز الجنة العصر مع صلاة القهر والأول القول الأول لأن صلاة الجمعة في تلك الميحل لها خرائوتها تخصيد عن صلاة القهر صلاة القهر لها سنة القهر وصلاة الجمعة ليس لها سنة وواسرة وإنها هو صرف النس usa لا حد العجس وصلاة الجمعة ج drawn وصلاة الدور صلاة السرية وأيضا صلاة الجمعة يسلقها خططة وصلاة الجرافة لا يسلقها خططة كل هذا يベund على أن صلاة الجمعة والعين وصلاة الظهر. سلنا من قدوس على أن أصلاحة الشمعة المستقبلة والعلم عن الطريق ومن قال أن أعلم فأي لن نمتأك أصلاحة الشمعة أو أدرك من الجمعة يحسن للمسنة كي يعني من قبل أذا كمثلا من الجمعة أنه على أن ينتصر وإذا التفكحة الثانية يكون جمعة أنتظر الظهر هذا على أنها عيوة عن الظهر لكن الصواب والمعنى أن الجمعة تستخدم عليه إذا جمعنا مع صلاة وأن النبي صلى الله عليه مع فصل أسفلني يوم الخميس، عندما كان أسير السفرة في يوم الخميس، سمعت تلك الأصابع عن مريض سافر في الشمال، وأمعلوم السفر إلى الخميس في الزمن الأول، كان يسافر في أيام انتم هذا ولم يقفوا تجمع يوم الجمعة ولا ما توقف، أنتم معنا؟ مع أننا الجمعة حصلاً السفر لا تتجم من جديد وإذا كنت تجمع ولكن لا تستمع من جديد وأنك تتطلق قرار من هنا رفاقة المساعد في المساعد الخاصة إيه مجال؟ تطلقوا وليس هناك قراراتنا بقضي خود غطاً إن هذا أصدق مستمع هذا أمام شيئاً هذا أمام صحابي وحضر صلى الله عليه وسلم وحضر صلى الله عليه وسلم الإسلام فالإسلام في في دياني فطورة الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي عن ودئهم الجمعة أو الجمعة أو لا يختمن الله على قوم ثم لا يكون من الظافر الحديث رواه مزوج رسول الله من ترك سبعة جماع كهؤلاء فبع الله على فهؤلاء كذب من يعصي علامات النصر والطبع على القلب والخط على القلب في رياضي الله تركوا ثلاثة قالوا الحردية من شروط الجمعة على الحردية لأن العزل مال لا الممكن ليس من حق الحق التصدق لنفس البلوغ من والبلوغ والصري الصغير لا ينزمه صلاة الجمعة ولكن منه أزاها قولاً والعقل والمجنون لا يزن مصرآت مع أنها غير مكتبه فالحبيب الصحابة الآخرين ماذا يقول لها الجوعة على كل مسلم إلا على أرجع عبد من يوم ومراحل من الثلاث على التكورة. لأن لا أخذوا عليها صلاة ولكن إن أجدتها قولها وأخذوا صلاة المرأة صلاة وحكوم كلما دعوت المرأة على قدور من بيته ولو إلي المسجد كلما اعتقلت وكلما اعتقلت وليالتا فترة كلما اعتقلت لهم ولو المسجد سويا مبيع السيدات المعارضات إنهم يحبوا صلاة طهي وشير السلاة خمس من المسك المسك المدينة الذي السلاة في علم المنحة مرم أقصر بأي سلاة قال صدع الإنسان وَلَصَلَاةُ بِي مَسكِ لِكَوْلِكُ خَيُّهُمُ بِي صَلَاةُكُمُ مَحْرُ وَلَصَلَاةُ بِي بَيْنِكُ خَيُّهُمُ أي فارق ولا حروبا مجد السوفي وضعها وغلق. هذا وعاكسها ذاك وهذا العدل من مجد والنفط والشهامة فدع رمو كافر الجهد كافر ذاك ركبت رائد مفعيل النحر فشت احيان ارتبه احد معه مال جهد فهو أول <سؤال> ما حان عبس جاء، ما كان يسمونه ما ما ما كان، كان ما كان، ما لا من الناس. مثلًا الخبر ولا شيء، موجود على أبوه. جزآن لا خلالك في المنسي الخومي خيرت من خلالك ولا خلالك في المنبي خيرت من خلالك المسيح إذا لقد قلت براحة المسيح راحة الوضع ورسلان محدد براحة الوضع قوصة نهاية السنة للجاة من المسيح قد تنتظر أنها مش نهاية وتأخذ بالسيارة مش نهاية إنسان حيث الاجبارات تشاركينا مع معالية قولة مش عيث معالية يا جزيزينا والله حيث انك فيه, فيه. تخذ معالية قولة تجافة عن تكسر الرماء في, في, في المحرم في السفر الحكومة يعني لو باروا تدريب العقل لك وقال ما هي الحكومة بكراهية السفر المرأة معاد من زمدينها لأسال لأنه مقرعا ببسات الجمهة مجرد حالة لا يبقى الهاتف يختلف منها ولو كانوا أنه مقرعا تبقى الهاتف وعلى الناس شكها ودخل زفتهم مع ساعة ولو كانت أخو أخو لا أخو تفض ببساته مع الوحدة ومعها تفض بساته ويوى السلامة سبحان الحم قال أنت الحم قال الحم هو الموت الحم هو يأخذ زوج وحيدة فريدة لأن الحم تعرض بداية أكثر من حدش عشقين أما نجد وعد بلين وليه خابيه وعائه بمشكلة وعد من الخابير حاجة فقط أشعر وقلنا عنه هذا الشب قال أنت الحم الموت لا يرقمون من دو ولذلك لا يرقمون في جميع حالاتهم إننا لا ترى فينا أحداً هذا هذا لكن الإنسان يحاول حفر هذا ويشتري فيها ثم الثالث عندما تجف البيض تعبدهم ولينا أن تنسحب الشيء المضرة وتقول اليوم يأكل بعضهم أو لا ونرى ذلك من ما رايكم في الفطوره هذا يطير المريض و هذا من غير المستوصف كان تابع له هذا ما تعالج به غير هذه الشروط شروط صحات العظام بالوجود رئيس المناقش صارتنا الجنوبة المشكلة لأن لو أنت للمرأة الصناة لما تقضر منها ولا تقضي لغارة أعظمني أن ريسك من أهل وجيد سباك صارتنا الله تعالى الله من, من الناس يرى أن يمكن لك الله تتنسى معك إروح الترابة في السنة تنسى لا تنسى لا تنسى لو ما هدت عمره أخوة ما بس على خلية صينية أنا أخذها معك أدخل سلة ترابي سيب غرفة هذا يعين يعني لا لمجرد كمان أبغى له هذا الإنسان يجمع داخل بحاجة قدر ما لا يحوم أجر من كان هو وإذا أشر من عمره واحد كذا آخر أقبل أجر في الحاجة ويقول لما قال النبي عليه قال النساء عند الوداء يعني الحاجة بيها ترزلنا ليه؟ العصر فما أخرج السودة حتى بس. ولما خضيتها مشابه والنساء مساء المسلام في المحضنة من؟ اثنان في المؤخرة اثنان يعني في شفن من الصحابة ومن أمهات تأسغت عائشة عندما امتج على خروج جهة الحج تفاضح به لأن عند أول قول طريق صلى الله بين الحج والنمر لأنهم يمزيان الدنور والسقرة كما ينفذ فيه قابة الحديد والتابة فان كانت ده أجور ومع ذلك قصر إلا فلما الله سودك من تسام على التطور ناس زوجة النبي صل الله عليه وسلم كانت معه زليج يرسل سيف على سيفه على سيفه على سيفه على سيفه كان هذا ظالم لما قاد إلى مشهد شعوره فقال زليج يا أين هواي الأشياء؟ في فئة ما في مشان على يعني جسم عارف اللي بيرجع أنت زي ما هي شو عمال يلعب في هذا الموضوع ولكن مرة الصلاة ليس هاد الأمام لازم لأ وإنما تدل عليه وإنما الوطني كيفي على بحر الجسد حتى الاسم سوطر هي المسجد بعض من الاسم الصباح يعني أولي أبطل بالكبير المشاكل كل المعنى أبطل بحر الجسد الشيسد الصباح فهذا يبقى الوطني كيفيه يعني أبطل بحر الجسد ومعه قال عليه السلام لما النادهم بصلاة المسك فلنصدق البجاء والنصدق المسك والذلك في مرة أن تعمل هذا عام الشيء وما يوزع نظاماتنا قيل أمانع أن نصدق ملابسنا وغير في البحر الملابس إذا كان عليك ملابس جديد الشيء الذي يسكن السبع المغيطة فيه ملابس وروف تفتل مرة تصدق فكأنهم مرروا أو ما جروا عن نفسهم قلنا الله أنهم نفسهم يعني كتابة داشت ملاغة مع للناس الله تعالى و شراء تكون هناك شراء أنتم تجلبها ثلاثكم أن تكون من وهذا كتابة الكادية يعني البراج التي ليست فيها مساكن للناس لانا كمان أخذت معنا مخوطي بلسرع في جنجا مساكن ستصفر تمعين كيرو هل تجب عليهم صلاة الكمعة؟ ولكن لو مكين كمشير يبال عليكم في الصحراء المستوطنين ولو بليان لا تجب عليهم عليه محكوة إذا كان هذه مساكنه بلسرع مستخدمين مستخدمين في هذا، بلأ لا لا هذا الناس في كل شيء في كل شيء أو أو هذه أبوس، على حسب رأي الناس بعد، وأن يكون عدد قروعي من أهل الجمعة يعني مين من من تدل عليه الجمعة، في ذلك على حديث ضعيف جداً غامض وذات مبانيه. وهذه جاء بأنه مرض الصنة أن في كل أربعين تم أطلقها جمعات وهذا حول قول الطائفة لا يسر مع المريض بسم الله عليه وسلم لما جاء في قول الله عز وجلد وإذا رأى وفجارة من أولهم ونقبل ليها وفجارة وشفاهمها ورسل ولم يلحى عمدين الله فيه عشرة أسنوات ويتم عدين بسرعة في, في على هذا الحديث تضمع الكلمة الضائحة هذا الحديث جدا ما يستشفى فيه إذن دائم إذن دائم إذن دائم إذن دائم بالإشتراك والبعين الله ثلاثة بين الجمعين واحد نقص واحد نزلي واحد جسر. منعرف المجتمع، فكان آخر من في السكن طبعا هذا الواحد هو اليوم جاب هذا صوت يوم جاب هذا هذا هو اليوم الصريعة هو الصور أن الجمعة تكون في المسجد جام صريعة يمكن أن نعرف إذا ولا يوصل لأي بصر لا لا كل مجموع المسائل اللي ورتها مسدود الكتاب حسيت فعلا ما تفتش قراصه كل يا محمد يا صاحبي مشينا كان هذا لكن لو نجل. نجل. ما احنا كنا جيت محمد كل اتحرك كيف؟ بس ماشي تقصر الجناس واني عمي الشريعي جامعة الراشف مثلا الجناس هذا هاني الضغط والجومة هاني الضغط وبالا هذا خطر يجبع كانت فيه ترعي الكل شوانين ها وحضر خطة جيدة الكل ده اسفل خطة كل ده يجبك تخلصيك نجده تخلصيك نجده تخلصيك نجده جاي دك انا انت جايب يجب انت بيسا والله داخل نسي وش رابطة وش رابطة وش رابطة عناوين عندنا ناس مكيشة بيك. موجود موجود عالم لو هكذا ربطة والله كنت فيه اقبال الحنق والمبسلين الذي من الجوز بتعمل كتابة التابعة يعني شيء العجيب بعض الناس لا يحفظ هم شيء ايه يمدر الحضر في مسجد قبل بعض الناس ما لها تمام كان هذا اللي يخطط كان مسجد مستخدمه والناس خلى في الشمس وصاحبنا هذا خاطر من مسجد النوم فاضي لا تقدم حتى يعني من اي اخواره الذين في الشمس يعني حتى ما له لا نظرة نظره واحده صار يعني صورها حتى لما بيع البيت إنه عارف الجنة ويتموا فوق حتى خدمه من أجل إخوارات الجنة والناس المصر والشيخنا إنهم قولوا آه قد أقصد <تصفيق> طبعا من العجل من حصل وأن يكون الوحف باقيا يعني أن تغجأت الوحف صلاة أجل بعض فإن حرض الوحفة أو رجمت الشمعين يأخذني أضوه إذا او رضبت هذه الشروط النبكورة بينما تصندى و تجمعين قد سبق بان النار ضعيد يسل شارك قال الله فارضتوا حتى بسكوش فيهما بينهما الجمعة بدون خطرة و أن تصندى ركعتين في الجماعة إذا لابد أن تكون انتظار الجمعة في جماعة على الوعدة البعض وهي آثم الغسل والجموعة الغسل والجموعة الغسل والبعض العلمائي أو زد وبعض المطالة إذا كان هناك رواضة في المسلمين ومستحظون أن هناك رواضة كما سردت تشبه الغسل فتنظيم جداً هذا واحد ورسو الثياب الثياب من أم صلى الله عليه وسلم تستحصن الثياب تسخن فيها مباشرة وأخذ الضفر لأن يخدمها الضفر ويقال بزيلي على ذلك من ذلك مباشرة وقتيب وهذا سنة ومجمع. إذا لم يقتيبه نخذ كان جاء ذلك الحبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويستحب الإنصاف في حال أكبر والصواب أن الإنصاف لذلك لا يشنمك العاص في أكناه الكتبة لأنها صلاة النبي عليه السلام قال إذا قلت لصاحبك يبنى كمعك وإنمام يخضر أنصت فقدر فأنصت عبارة هنا أمر من مغروف فلاجعا عنه إذا كانت من مغروفة هنا بالكلام فغير من مغبارك إذا يكون هناك لا يشتنقه لا يحب في السلام وليأحذر إذا دا كان الإمام شرع أما إذا كان جالساً أنه أدوه أدوه يحب كل هذا الكلام إذا كان الإمام يخطب من يكون وعطوه الإمام يخطب أما إذا كان لا يخطب إذا كان لأحمر ولكن إذا تكلم المصلحة الخطبة جلسة جلس. أو فعطته الإمام جلسة لما نفر سليس الأصال من والنبي عليه الصلاة واليخفض وجلس قال يا سليس، أصليس ركعتين؟ قال ما؟ قال قل أصحابه معلم اليوم إذا يحطموا الإمام فوقهم بل يخفض ويكتنوها فليركع ركعتين يعني <مم>. هذه اسمه حطين نفسي الناس يجيون بالنفور من أقول آخر الجلسة من سن الربيع سنتارقلي خير. في العيال دي المباراتة جاهزة يعني صاد أخر المباراتة في أوي حرام. العام حلال في أوي حرام العام والعام حلال. ليه؟ وهذا قال غيب في الأول من زواله في عوية حاضر حضيض بناء لا هنك العاجم على واسع الذي منك على كلاهما على على كلاهما ولكن إذا كان خطر لم واضح لا أو قاتلوا يا سليم قال يا رسول الله يقطع ضلعه وعليه كسر، علاج سيد. ولا الناس قال الله يقطع يقطع الله عن لم يجلس الناس في اليوم صيف ذيك في استحارس وسمع استبرت أنا زار النظار واستفار سجى أرجع الشبح ناح ما ردي موعد فجاء بني لأنه مو واستفار واستفار واتخطب معي الناس هذا الصور يعني هذا قال والله انا اللي نعملها انا وعليكم السلام هو الراس غاوي لي حاجه اييه الله دخول اييه دخول طاوله قاموا قال اي جاي جاي على الصوره وهذا يا ربي انا انا معلم لكن ضعفه لكن ضعيف وطلب من كل غالي كل بحر. كل, بحر. كل, بحر. كل بحر. لازم على الناس. أنا مع الناس. من من وجبان من كم؟ لا شيء يقول بعض الناس يكثر الكلام. ومناه عليه أن يدخل أي مباراة وغيره. ولكنهم عشان الناس لا يكثرهم. ولكن قال إن المعارضات مش موجودة في المستوى هذا قول عن الأخطاء وقول لك إياها عن وكذا كذا. والصورات يخرج مشي ليس بكافٍ ولا نتفق عليه المعارض حامل من كل الناس. وجنس السلك لا هذا الشيء ما هذا الله ولا. ومعروف الحكمة عند لما الله قال لله قال الله السلام الصحابة على أهل فرق لأن يتحجمون فيه. فلما تفضل قال من قال يا ذلك ما سنقلني دينا الصلاة اللي أغسطة فيه, عشوف عشوف من فيه الل <سؤال> يا يا من جولي من جولي من جولي من حتى أن الجماعة الأكثر هو عديد زي الجدار كل عمور التراصيل ما يكبره كله بعض كله بعض كله إيه بيه لأن من أعمو عن كل دين مذكّرة باسم مصور ده. ليس بسطلق لدينا مع القرآن فهذا وزور أنا أتسالي قلعني من هؤلاء هاي أخوة قبيلة يتبعون لدينا أنا ديجة أخوة قبيلة أول من يسير الثاني يتبعون لدينا لدينا أخوة قبيلة ما يطلعوش نحن يقوله والله يجب أن تكون معاك بمعاك بمعاك وشهدين كيبه الحق الآن بل اسمه معاك بشكل كبسي بسيك نوجه أروه إيه؟ سلط سلط سلط يقوله كرام أبوك في الخنوانة مش عايز حق يقوله إيه وقت الشبعين يقوله أكبر الأخ ديام اللي يشير من أجل وعاكب وحاولتوا الصنق الحق انت من أعسك بيه جدينا دانا نعلم كل أجوان المخلق وهديك من الحق روح و لحظة لديك ابن من الحياة أخر أخ من الحياة ابن وقت ذلك متوفر من الحياة يجب أن تروح ما يحتاج إلى حد إليه إلا كثير يمكن أن تبقى في المساة مكشف أليك بالحق مكشف من أليك بالحق مكشف من أليك هذا أمر أليك طاضع ما يجب أن تصحب في المساة سيبقى يقول مكشف الحق أول ما غير ذلك عجز عن جهاد الطرج ده, ده عجز عن جهاد الدفع نعم العجز عن جهاد الطلق بالجهاد الهدى طلق طلق واندخل واندخل ويقصد وصنى بقاعدين في, في سبيلت المجلس كان السبب ودخلتش ليه من الاطنى نعم السبب منزين الموضوع هذا ما له وقت والله العظيم خلاص كده كل حديث كان الاطفال يا